والذين يصلون ما أ م ر الله به أ ن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ة ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها وَمَنْ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 سلام عليكم بما صبرتم فنعم ع ق ب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون, ويقطعون ما أ م ر الله به أ ن يوصل ويفسدون في ا ل أ ر ض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 لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب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 ولئن اتبعت أ ه و ا ء ه م بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا قوه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 اذ انجاكم من آ ل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون, ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 أ ل م ي أ ت ك م ن ب أ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إ ل ا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم, فردوا أيديهم في أ ف و ا ه ه م وقالوا وقالوا إ ن ا كفرنا بما أ ر س ل ت م به وانا لفي شك مما تدعوننا إ ل ي ه مريب قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات و ا ل أ ر ض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا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 يثبت الله الذين آ م ن و ا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي ا ل آ خ ر ه ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الم تر إ ل ى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار